Book 2 6 og ty! Sid der i i naturen! Fitter Kan du se tone der أترى ذلك البرج؟ كنّدوسي بئرود دير. أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ كنّدوسي لاندسبيّن دير. تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ كنّدوسي أترى, أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ كنّدّو أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ كنّدّو سِبْرونّ دِرَ. تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ دِنّ يعجبني ذلك العصفور där fågeln. Det är تلك kan jag godt lide. Jag gillar den där trädet. Jag gillar den تعجبني هذه الصخرة, <تعجبني هذه الصخرة>, <تعجبني هذه الصخرة> يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. تنحبها؟ <تصفيق> كان تعجبني تلك الحديقة. <تصفيق> تعجبني تلك الحديقة. دن هير بلومست كان هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة.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 Rådigt. Jeg ser, at dette er rådigt. Jeg ser, at er rådigt. er rådigt. Anna ser, at dette er rådigt. Jeg er jeg synes det er forfærdeligt. Jeg synes det er forfærdeligt. Jeg synes det er forfært.